ف رَجع مُسَ إِ قَوْمِي غَبُّ بَانَ أَسِفَ طَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يعيدَكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنَا أَفَطَالَ عَلَكُمُعَهْدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَ يَحِلَّ عَلَيْكُم غَضَبُ مِر رَبِّكُم فَأَخْلََفْتُم مَّ وَعدِي قَاالمَا خُلَفْن مَوعيدَكَ بِمَلكِنَ وَلَك وَلَكَِّ حُم مِن أَوْزَرٌ مِن زينَةِقَوْمِ فَقَدَفْنهَا فَقَذَفْنهَا فَكَذَلِكَ أَق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 وَلا قَدْ قَالَ لَهُم هَُونُ مِنْ قَبِلُوا يَا قَوْمِ إَِّ مَاافُتِ تُمْ بِه وَإِنَّ رَبَّكُمُرُ وَحمانُ فَتَّ بِعوني فَتَّ بِعونِي وَأَطعُأَمرِي قالَاولَّ بِرحَ لَيْهِ عَكِ فينَ حتىَت يَررجِعَ إ